بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا إننا خلقنا الإنسان من نطفة أم شاجن نبتلي إننا خلقنا الإنسان من نطفة أم شاجن نبتلي فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنْ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ مَشْكُورٌ وَإِنْ مَا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 إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا مِسْكِينًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيرًا مِسْكِينًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيرًا, مسكينا ويتيما وأسيرا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم جزاء إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاؤهم نظرة وسرورة ولقاؤهم نظرة وسرورة وجزاءهم بما صبروا جنة وحريرة وجزأهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأراك متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمسا ولا زم لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَازًا جَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أنثورا إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورة؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملكا كبيرا؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملكا كبيرا؟ عليهم ثياب سندس خضر و استبرق. عليهم ثياب سندس خضر و استبرق. وحلوا أساوير من فضة وحلوا أساوير من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء. إن هذا كان لكم جزاء. وكان سعيك مشكورا وكان سعيك مشكورا اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وذكر اسم ربك بكرة وعسيلة. واذكر اسن ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا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 تخذ إلى ربه سبيله وما تشاء إلا أن يشاء الله. الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعذلهم عذابا أليما. والظالمين أعذلهم عذابا أليما.